واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم فاوىاكم واندكم بنصرهم ورجقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولون أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لَهُم إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَنظِرْ عَلَيْنَا